يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاتعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن নসলু বাহি মু ইহুয় শু ইন্মু নি ইপদূম হুম জু সুয় সিল হুম স